بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاكملان الاكملان على محمد واله والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين وبعض فهذه خطبة جمعا يوم الخادي عشر من شهر الله المحضر في عام عمسة وثلاثين وأربعمائة وألسة من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام لفضيلة الشيخ عبد الربيب بن علي بن حسن أبو حليفة الجبي والتي هي بعنوان نصرة المظلوم وعلى الظالمي تدور الدوائر إن الحمد لله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 حق ثقافه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نسخ واحدة وخلق منها زوجها وفتنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محتفة بدعه وكل بدعة ضلاله، وكل ضلاله في النار أما بعد معاشر المسلمين عباد الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بنصرة المظلوم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا بنصرة المظلوم فامر بسابع اتباع الجنازة وعيادة المريض وتسني في هو ونصرة المظلوم نصرة المظلوم هو صمام أمن الشعوب وصلاح المجتمعات ومتاع أحمل هذا الواجب أهله والقادرون عليه هذا ذلك بفساد عريض ودخل الخلل على الأمة وحل الدمار والهلاك كنصرف المظلوم نصرف الضعيف امر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله تحرك عليكم حق الضعيفين المراه واليتيم فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوصي الامه ان يعملوا على ازاله الظلم والعمل على الوقوف في وجه الظلم والظلمه فان ذلك امام لامه وصلاح لاحوال المسلمين المظلوم اذا انتصر ومفتن من حقه وصف مناصروه في وجه من يعتدي عليه يعتز بدينه واخوانه وذاك من جملة الدوار على استمراريته على الحق وصلاح احواله ولكن اذا وجد المظلوم حقه يؤخذ امام عينه يستخدمه وتنتهك حرمته ويؤخذ ماله ويعتدى على عرضه فلا يجد من ينصره ولا من يحميه ولا من يدافع عنه فهذا قد يحمله الى ان ينحرف قد يحمله الى ان يسلك طريقا او طرقا مشؤومه وطرقا غير صحيحه وغير سديده وهذا هو الحاصل لما غاب نكرة المظلوم حصل ما حصل لامه الاسلام من الفوضى وحصل للمسلمين من الضعف ودخل في اوصافهم من القبل ما لا يوصف ولا يوصف ولا يقدر وصفه ايها المسلمون عباد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهما صلاح الامه ومن جمله ذلك ان ينكر المظلوم حتى يمكن من حقه واخمى عند الظالم لهذا المظلوم فينتصف منه فبذلك سعاده الامه وقوام المجتمع وامنه واستقراره أيها المسلمون فوتعاو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال امر بعزم من عباد الله ان هناك في قبره مياه جلده فلان يجل يستغيث ويدعو الله ان يخفف عنه فخفف عنه إلى جنزة واحدة فجلد في قبره جنزة واحدة فأهمي عليه واشتعل قبره نارا فلما رفع عنه العذاب قال على ما جلت يخاطب ملائكه الله ملائكه العذاب على ما جلت موني. قالوا انك صليت صلاة واحدة بغير قدور ومرت على مظلوم فلن تنصر ومررت على مظلوم فلن تنصر إذا كان هذا في حق مظلوم وقد يكون المظلوم رجلا او امرأة او طفلا او حيوانا فكيف لو ظلم فكيف لو ظلم جزاعة من الناس من الرجال ومن النساء والأولاد ولا وغير ذلك وهنالك صموخ وهنالك سقوط وهنالك من يتفرج ويمر ما يجري لأهل الإثم وربنا يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما يقول المؤمن بالمؤمن كالبنيان كشد بعضه بعضا ويقول عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في تواصيهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم نعم ايها المسلمون عباد الله فاين التعاون على الخير اين الامر بالمعروف? والنهر عن المنكر اين نصرة المظلوم? فكم ظلم من اناس كم ظلم من المسلمين? وكم ظلم من اناس هنا وهناك? انتبأت الارض بالمظلومين. وانا لنا خاطر ان نخاطر بانوار المصائب والمشاكل والدمار والهلاك إننا نخاف أن ان الله علينا عذابا من العينجل. حيث اننا ضعنا امر الله ومن جمله ذلك ان ينصر المظلوم ان ينصر المظلوم فالمراه ظلمت ظلمها الظلمه وظلم الابطال وظلم الحيوان وظلم المسلم وظلم طلقه العلم والعلماء والدعاه الى الله بل وظلم دين الله ظلمت الشريعه ظلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يترك لهم حالهم ان يناموا في قبولهم بعد ان مرت القرون والاعوام مئات السنين لم يفرق لهم حالهم من الشدائد والشتم واللعن والقلب إن هذه المصائب ظهرت في زماننا هذا ظهرت مصائب مؤذنه بشر وبيل وشر جابه أعزاء الإسلام فقطتوه في اوساط المسلمين حرّشوا المسلم على أبيه المسلم عملوا على الفساد هنا وهناك بين الفرد والجماعه بين الراعي والرعية بين الكبيلة والكبيلة فما كركوا أحداً إلا وعملوا على الفساد فيما بينهم فالنفسد فصاروا من جنس هاروخ وماروخ. لقد ضر عين الشيطان في زماننا هذا بما يجري لأهل الإسلام لقد ضر عين الشيطان لما يروا ما جرى لأهل الإسلام وللعالم العربي على وجه الخصوص من فوضى لن تكف عند حد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قبح يوم إلا ويضع الشيطان عرشه على الماء ثم يكف جنته هنا وهنا فيقول من من حرش بين مسلم وعخيه توجه ومن فرق بين رجل وزوجته اجلته ومن ومن فياتي اخر, آخر النهار فياتي جنود ابليس فيقولون ما زلنا بفلان حتى طلق زوجته فيقول انت انت ثم ياتي اخر فيقول ما زلت بفلان حتى وقع في الشرك فيقول انت الذي تستحق التاج تيجان شيطانيا وجوائز ابليسيه لمن يقوم بالتحريش في اوساط المسلمين لمن يقوم بهذه المهمه ثم ياتي اخر ويقول ما بفلان حتى قتل اخاه فيقول انت انت هكذا توزع الجوائز الشيطانيه هكذا شق الصدع الجوارح فيا الله فيا الله انا لله وانا اليه راجعون لقد شقك في الدماء وانتهك في الاعراب واترك بالله وقطع في الارحام وسلب في الاموال وتفكت الطرق. انها من علامات الساعه كادت الفرق ان تشيك وكادت القلوب ان تحترق احداث مزعجه واهوال مؤلمه قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبح في الرجل فيتمرع فيه فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. يا ليتني مكان صاحب هذا القبر هكذا يتمنى من شده البلاء ومن شده الفتن التي تلحق بنور في اواخرها اذا ذهب الصالحون اذا ذهب المستقيمون اذا ذهب الذين كانت قلوبهم حيّة قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله لا يقبض العلم انفتاع ينفجعه من العباد ولكن بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جبهالا فسولوا فأكتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حتالة كحتالة الشعير لا تباليهم الله بالا وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقوموا استاعف حتى يرفع العلم وينزل الكهل ويشرب الخمر ويكتر الدماء ويكتر الهر طيل ومن هرد يا رسول الله قال القتل القتل القتل القتل في ألقاب الأمة وقتل المسلم جريمة شنعاء بلية عظيمة في من وقع في هذه الجريمة ولهذا حثر نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحديد من الوقوف في هذا الزنب العظيم فقال زوال الدنيا اعظم عند الله من ان يقتل مسلم قلنا الدنيا باسرها وبما فيها طلبها تهور بجنب بجنب هذا المسلم المسلم ظالم النسلم كبير. النسلم عظيم. ومن يقتل مؤهنا المتعندا. فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضب الله عليه. ولعنه واعت له عذابا عظيما. فها هي ناية الكريمة تحمل ألوانا من العذاب. وألوانا من العطوبات. من وقع في هذا الدمد العظيم. وقال صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصدم من ما لم يصدم من حراما. المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وارضه. حرمه لهذا المسلم. هذه النصوص. هي التي تعمن المجتمعات. اذا طاردها المراقبون الى الله. اذا عملوا بهذه النصوص. يأمنون على دمائهم. ويأمنون على عوارهم. ويأمنون على عذابهم. ويأمنون في ديارهم. هذا هو الامان. هذا هو صمام الامان. لا يؤمن المجتمع مجلس العمل ولا يؤمن الناس الا المستحيده ولا يؤمن الناس الذين على ولا يؤمن الناس اثبات السنن ولا يؤمن الناس الا العمل بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله يؤمن الناس بوزن مثل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اطوام. ولكم في انقصاص حياة يأولي الالغاق. تحيى النفوص في والساري والساري والسارفة فالطوائدية هما تجار بما كتب كاما من الله. والله عزيز حكيم بهذا يؤمن المجتمع. لا يؤمن بالطائرة. ولا يؤمن بالصواريح. ولا بالتثابات ولا يؤمن الا اذا اعتصم المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبي الشهر وردوا ما جاء به الاعداء فان بذلك امام الامه وبذلك سعاده الامه قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض. لا ترجعوا بعض الكفار يضرب بعضكم رباب بعض المسلم يجب عليه ان يتفقه في الدين وان يدعو الله ان يخلصه من الفتن، ما ظهر منها وما بطن فالايام عظيمة والمشاكل كثيره والايام القادمه اهوالها جسيم بكون الذنوب كثيرة الذنوب كثيرا ومتراكمه ان الله بالعباد وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعبوا عن كثير وكذلك وهم بعض الظالمين بعضا بما كانوا يحكمون ظهر الفساد في البحر والبر بما ستفت عيد الناس نجيبهم على الذي يعملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد العريق. هذا الموزوس. سببه الذنوب والمعاصي. فعلى الناس ان يتوبوا الى الله. وعليهم ان يقبلوا عليه. بالاصطفاف والاعتصال والتعاون على نصرة المظلوم. صغيرا او كثير رجلا او امراه. كائدا من كان في نصرة المظلوم. فمن هنا انتصر حاضر لله وانتصر الله وانتصر دين الله وارتفعت اعلامه وخضعت لهم الرطاب وهاكذا انتصرت لهم رطاب كبادرة. لما ساد العدل امنوا وارتاحوا وولاهم الله زمام الامه شرقا وغربا جنوبا وشمالا وهكذا ايها المسلمون إنه دين الله من تمسك به رفع الله شانه ورفع الله مقامه الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من فردهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبتلنهم من ذات خوفهم ان لا يعبدون لي لا يشبثون بي شيئا ومن كفى بعد ذلك فأولئك هم فاسقون. التنكين يأتي اذا تقين شرع الله هنا ياتي التمكين الصبر على امر الله الصبر على طاعه الله الصبر على على منهج الله الصبر على على المؤذين الصبر على المعادين الصبر يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون فلا تنادر ايمانا في الدين الا بالصبر واليقين كما سمعتم في هذه الايه الكريمه أيها المسلمون عباد الله بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فكما صدرت الامه في أوائل هذه الدعوة وجرى لها ما جرى لها من الاختلاع والامتحان والقتلان وجرى لها ممن حددها وممن خالفها وبعد ذلك نصرها الله وانتصرت الدعوة والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغلوه على الدين كل ولو كره المشركون ولو كره الحافدون ولو كره المؤذون والسافقون والحافدون. ان الله تعالى ناصر دينه في اواخر هذه الامه متى فتة ان بالدين ووقف امام تلك المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدهم وما لكم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد كما سرت الامه في اوائلها ولا قسم من الاحوال يستعين فصبروا كذلك سيجلي لاهلي باخر هذه الامه ما جرى اولها قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين ورثه ثم يميزهم على طاعته او يستعملهم على طاعته فها هي الغرس موجوده شباب الصحوه شباب الاسلام يدافعون عن الدين يدافعون عن الاسلام بكل بصر بكل وبكل ثبات وان كانت الحمله شريفه والحمله قويه ولكن فاما الزبت فيذهب ضفاع. واما ما ينفع النار فيمسك في الارض. فان هذا فان هذا دين الله. والله ناصر دينه. نسأل الله ان ينصر الدين. وان يحفظ ديارنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وآله واصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون عباد الله كما تقدم آنفا أن صمام أمام الأمة في التمسك بهذا الدين وفي نصره المظلوم فقد نصر الصحابه المظلومين وقاموا بهذا الأمر اعظم قيام فنفتنهم الله ونصرهم الله وايدهم الله بل إن نصرة المظلوم كانت تؤمن حتى المجتمعات الجاهلية ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد شهدت حلف الفضول والله ما احب اني انكتب وان لي بذلك حمرا معه وحلف الفضول تحالف قريش فيما بينها ان ينصر المظلوم من اهل مكه ومن غير اهل مكه وان يعمل على نسرة هذا المظلوم حتى يستخلص حقه يؤخذ من القوي للضعيف هؤلاء في عهد الشرك تعاهدوا وتحالفوا على نصرة هذا المظلوم، كائنا ما كان ولهذا جرى بين الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما وبين الوليد ابن عزبة مناجع على نام فكان الولي متشجعا بتلطان فعند ذلك غضب الحسين رضي الله عنه فقال يا ولي إن أن تمكنني من حقي وإلا والله لا أذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى أنه وسلم بسيطه هذا وادعو بحلف الفضول وكان عبد الله بن الزبير حاضراً انادث في نفس المكان فقال عبد الله بن الزبير والله ان انتمكن بقيت من الحوض والا والله لا حتى ياخذ حقه منك فسمع عند ذلك المسور ابن محرم فقال والله إلا نبسم الرجل الحسن من حقه والله لا ينادي بحلف الفضول حتى ياخذ حقه فسمع عدالته عبد الله عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان ابن عبد الله رحمه الله وقال والله لئن فعلوا لننادي بحلف الفضول فلما سمع الرجل هذا هذا الكلام فما كان منه إلا أن ادعم خضعت السيوف وخضعت الغدرسه وخضع الشر وخضع الظل ورجع الحق ورجع الى الحق هكذا اخواني الله تمكن الحسين من حق فلو تعاون الناس والله في نصرة المظلوم والله لا امنك تترك لا اولى الناس في بلوتهم وقفوا امام الظلمة امام المتكثرين امام المتغضرسين فذاك يتكبر بجاهه وذاك في بعشيرته وذاك يتكثر بماله وذاك يتكرس بكذا وكذا الله اكبر ان هؤلاء لم يحقلوا عن الله اعطوهم الله العظل فلم يشكروا الله فما اسرع ما تزول. فما أفرع ما تقول قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حق المتكبرين يخرج عنق من النار له عينان يبصران واذنان تسمعان فيطول كنت بكل جبار عنيد بكل جبار عنيك واستفتحوا وقاض كل جبار عنيك فالجبار والجبابرة اولا ما اكر ما يرتقي الله منهم ولهذا الجبابره يستبثون الضعفاء. العصا فيهم الوان من الاستعباد فيستعبدون الخلق كما فعلت العول إن سرعون على في الأرض واجعل أهلها شيعاً يتطعف طائفةً لهم يذبح أدناهم ويستحي نساءهم إنه كان من المسجدين ونريد أن نمنا على المسجد الترعف في الأرض ونجعلهم الوارثين ونجن لهم في الأرض ونري سرعون وهامان وجنوتهما منهم ما كانوا يحذرون لقد نسكن الله بني إسرائيل وفي طبيعة ذلك كريم الرحمن موسى عليه السلام بعد ان كانوا مقتضافين فمكنهم الله وأورسهم الله ديار مصر وما كان فيها من مئين ودهد فرعون الى لعنة الله واهل اللعنات تدرثه الى حيث حل فليحذر المسلم من الكفر قال صلى الله عليه وعلى المسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مستقال حبة حردل من, من شذر النار أهلها المتكثرون النار أهلها المتكثرون وقال موسى إني عدت بربي وأبتكم من كل متكبر لا يؤمنوا بيوم الحساب وَأَنَّ عهد الإيمان كلما أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ بالنعاء نعمه الجار نعمه المال نعمه القوه نعمه السلطه خشعوا وخضعوا وراقبوا الله دخل صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم مسجد بعد ان خرج منها بريدا شريدا مجردا وهو منسج راسه يشكر الله متواضعا وخذته قريبا من عشر الاف من المسلمين إن, الله, ان رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم يدخل ينكس الراس متواضعا وهكذا اهل الايمان اذا اكرمهم الله واعطاهم الله الخير واعطاهم الله القوه والسنه فليعملوا على بقاء هذه النعم وَلْيُسَلِّطُهُ هَا فيه فِيْهِ الدين خِذْمَةُ وَخِذْمَةُ نعم عباد الله فلهذا من أراد النجاح وأراد أن يسعد في الدنيا والآخرة فليعمل على نصره المظلوم ومن هنا أدعو إخواني المسلمين جميعا أن يوطموا أنفسهم على أن لا يرضوا بمظلوم أن يعيش إلى جانبهم إذا رأيت جارك مظلوما اعمل على نصرته، انسح هذا الظالم اعمل على توجيه إذا رأيت من يظلم في بيتك من يظلم في بيتك اعمل على ايقاف الظلم الظالم يوقف عند حزه والمظلوم ينتصر لا ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى وعلى وسلم لما كان في إحدى الرزوات نشأت مشكله بين الأنصار وبين المهاجرين. فقال عنصار يا للأنصار وقال المهاجرين يا المهاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم ابي دعوى الجاهلية وانا بين طهرانيكم دعوها فانها ممكنة وليمصر اخدكم اخا بارما او مظلوما قال يا رسول الله كيف نرسوه إذا كان ظالما قال تمنعه وتحجزه عن ظنّا هكذا صلى الله عليه وسلم يعالج يعالج الأمور لا يتركها ولا يتفرج وينظر هنا وهناك كما هو الحاصل اليوم من ينظر إلى المظالم دماء تثيل أعراب تنتهت أموال توقف حرمات تسقلق وهنالك من يقدر على ازاله في هذا الظلم او يخفف من حده ولا يتفرج، ولكن يتفرج لما هذا السخابر لما هذا الراس لماذا لا يكون كل واحد يقدر يعمل فيما يستطيع حتى في الدعاء تدعو المظلومين ان الله ينصرهم حتى هذا اضع حال ما تستطيع ان تدعو الله لنصر المظلوم. وان تمكن حتى في ثلثة دعك من الذين عندهم الجاه وعندهم القدرة ان يعملوا في نصرة المظلوم. ان يخطفوا من حق الظالم. ثم نريد ان تسعد الامه ثم نريد ان تطهر الامه ثم نريد ان نرا على من الله رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قدمت مهاجرة الحبشه قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الا تذكرون بااعجاب بااعاج ما رايتمه في بلاد الحبشه قالوا نعم يا رسول الله بينما في جلوسا في يوم من الايام اذا بعجوز من عجائز الحركه من رهابيلهم وعلى راسها قله تمر واذا بفتى يعمد اليها ويضع يديه بين كتفيها ثم يسقط ثم المراه وتسقط عليها قلتها فلما سقطت المرأة العجوز وارتفعت على الارض فقالت يا غزر اي يا غادر كيف بك يا غادر الى جيابه الى جياب الكرس بين يدي الرحمن الرحيم وتكلمت الايم والارجل بما كان يسلمون كيف بك يا غادر كيف تكون? مو... كيف يكون موقفك? كيف يكون ذلك الموقف? المزعج حيث انك اسقطت علي طملي الذي تفتعدت في استعداد الماء وجلب الله اللي كان بعيد واحتجيت عليك. فعند ذلك قال صلى الله عليه وعلى وسلم صدقت صدقت. كيف يقذف الله امه? لا يؤخذ. لا يؤخذ منه شديدها بضعفها لا تبجى لا تطهر لا عرضا لا كرم وانما تعيش تعيش تعيش الامه في انكسار اذا غاب نصر المظلوم نعم ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلم عقل المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحمله ولا يقولون ولا يكذبه ولا يحتقره بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فاذا كان هذا المسلم ينتهك عرضه ويصفه دمه ولتغرقن ماله والعالم يتفرج بل امه من الناس وفي طبيعه ذلك ما بين داعيه وما بين عالم وطلاب علم وحمل القران تنتهك اعراضهم وتستخدم اهواء ويحاصرون يمنعون الغذاء والماء والدواء اين النصره اين التعاون على اذاعه هذا الحصار الظالم والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ادخلت النار امرأة بسبب هرّة لا هي اطعمتها ولا هي اضغطتها سأقوم من حساس الارض هرّة دخلت دخلت المرأة كبير هرّة فشيخ بهذه النفوس التي تذهب وتراق الجمع وفي طريعة ذلك ما بين داعية وما بين عالم وبين مرأة وبين صغير وكبير والعالم يتفرج ولهذا ما يقتل اهل العلم ما عرفنا من ينقل العلماء والدعاة الله إلا الشرعية الذين كانوا يعملون على إحراف اهل العلم والدعاة الى الله ولهذا قال القناة في كتاب الكريم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين بغي حق ويقتلون الذين يغرون بالكسر من الناس فبشرهم بعذاب أليم اولئك الذين حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نعم ايها المسلمون عباد الله إنها أمور مزعجة وأمور تجري هنا وهناك والناس كثير ولكنهم يتفرجون وينظرون ولكن والله ما أصبح دارك فسيمشي بدارك ما لم تتدارك الأمور ما لم تتجارك الأمور ويعمل المسلمون على ايقاف الشر وايقاف الظلم عند حده والا فالواجب نحن في بلد مسلم في شعب مسلم انصار هذا الدين ناصر نصر هذه الدعوه وفي هذا البلد من الخير وفيهم هذه الدعوه على هذه هذا البلد في الدفاع عن الاسلام تضحياته عريقه لقد قاموا بالدفاع عن هذه الدعوه من اوائلها وفتحوا العراق وفتح الشام وضحوا بكل غام ونفيس حتى لصل الله هذه الدعوة وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم يقول إني لا أجد نفس الرحمن من قدر أهل اليمن ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم دار لنا في شامنا وفي يمننا قال يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال يا رسول الله وفي دينة قال من هناك الزلازل والفتن ومن هناك يقرب قرن الشيطان فالرسول أثنى على اليمن وعلى أهل اليمن لكن المتمسكين بدينه الذين انحرفوا عن سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سيحاربون أول من يحاربون أولئك منحاربون الرسول فيتعنون فيهم. وكذلك ام المؤمنين عائشة يتعنون فيها. ثم هناك مصائل كثيرة. فليحذر المسلم ان يتورط في احباة هذه الفئة. الجائرة الظالمة. وليحافظ على الابناء نعم نعم فان الامر خطير. الامر خطير يفرقون بينها. اهل بلد واحد تبنتهم واحدة ربهم واحد نبيهم واحد كتابهم واحد فيعملون على استحرش بينهم من جاءنا بهذه الافكار من كان بهذه الامور والله انها مصيبة فلهذا فاني انصح المسلمين جميعا ان يتمسكوا بهذا الدين وان يناصروا الحق واهل الحق ولو بالدعاء؟ فهذا ما ندعو به اخواننا المسلمين كما ندعو اخواننا المسلمين ان يتكاثفو وان يكونوا يدا واحدا يدا واحدة على كل من تسوي له نفسه او نفسه زعزعه الامن وزعزعه امن البلاد والعمل على التفريق فهؤلاء ليسوا الا من جنود ولكن الخير كل الخير في أن نعتصم بهذا الكتاب اللهم احفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا اللهم انا نسالك يا الله يا الله أن تنصر الحق وأهله وأن تخلع الشرك وأهله اللهم احفظ علينا دين الإسلام اللهم انصر دينك وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين اللهم عليك بالطلاث الؤبادرة المعتدين اللهم أرين فيهم يوما أسودا اللهم أرين فيهم يوما أسودا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين